بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هموءا وذنوهم يخفرون يظن أولئك كأنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما 119. وَأَدَرَيْكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ 110. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ 111. إذا كل معتدن في من ذا تتلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين 112. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 113. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 124. ثم إنهم لصال الجحيم 125. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 126. كلا إن كتاب لبرار لفي علين 127. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مث وَفِي ذَانِكَ فَنَّتَ نَافِسُ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْمِيمٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إلى اهليهم قلبوا فاكين واذا انقلبوا الى اهليهم قلبوا فاكين واذا راوهم قالوا انها إِذَا وَأَم قَلُ إِهَا أُلَ إِلَ ضَُّونَ وَمَا أُسِلُوا عَلَْهِمْ حَاشِين فاليوم الذين آمنوا مِنَ الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل فوب الكفار ما كانوا يفعلون